يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم سلام من الله عليك ورحمة منه وبركات في هذه الحلقة نستكمل الحديث حول مسألة شرع من قبلنا إذ قال المؤلف رحمه الله وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات عنه فقال إن شرعبا قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا وخالف أيضا في الصحيح عنه في أن الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يشمل حكمه الأمة واستدل للأول بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وللثاني بأن الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعه فإدخالها فيها صرف لللفظ عن ظاهره فيحتاج إلى دليل منفصل وحمل الهدى في قوله فبهداه مقتده والدين في قوله شرع لكم من الدين الآية على خصوص الأصول التي هي التوحيد دون الفروع العملية، لأنه تعالى قال في العقائد وما أرسلنا من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبودون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويشنوا الطاعوت، وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلها تعبدون؟ وقال في الفروع العملية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول واختلافهم في الفروع كما قال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة ديننا واحد أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أما حمل الهدى في آيتي فبهداه مقتده والدين في آية شرع لكم من الدين على خصوص التوحيد دون الفروع العملية فهو غير مسلم أما الأول فلما أخرجه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد فقال أوما تقرأ ومن ذريته داود؟ ثم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل سجود التلاوه في الهدى في قوله فبهداه مقتدي ومعلوم أن سجود التلاوه فرع من الفروع لا أصل من الأصول وأما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في حديث جبريل الصحيح المشهور أن اسم الدين يتناول الإسلام والإيمان والإحسان حيث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية وصرح صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وفي حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس الحديث ولم يقل أحد إن الإسلام هو خصوص العقائد دون الأمور العملية فدل على أن الدين لا يختص بذلك في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية وهو ظاهر جداً لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعما الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في نحو قوله فبهداه مقتده فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية إلى غيرها مما تقدم من الآيات وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائما بالصيغة الخاصة به صلى الله عليه وسلم ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب للأمة كقوله في أول سورة الطلاق يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم النساء الآية فدل على دخول الكل حكما تحت قوله يا أيها النبي وقال في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فدل على عموم حكم الخطاب بقوله يا أيها النبي ونظير ذلك أيضا في سورة الأحزاب في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا فقوله بما تعملون يدل على عموم الخطاب بقوله يا أيها النبي وكقوله وما تكون في شأن ثم قال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا الآية ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم وآية الأحزاب أما آية الروم فقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا ثم قال منيبين إليه وهو حال من ضمير الفاعل المستتر المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأقم وجهك الآية وتقرير المعنى فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين فلو لم تدخل الأمة حكما في الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم لقال منيبا إليه بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية أعني التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادا وجمعا وتثنية وتأنيثا وتذكيرا فلا يجوز أن تقول جاء زيد ضاحكين ولا جاءت هند ضاحكات وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فإن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح تعالى بشمول حكمه لجميع المؤمنين في قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية وأشار إلى هذا أيضا في الأحزاب بقوله خالصة لك من دون المؤمنين لأن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في قوله ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية لو كان حكمه خاصا به صلى الله عليه وسلم لا لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين كما هو ظاهر وقد ردت عائشة رضي الله عنها على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه فلم يعده طلاقا مع أن الخطاب في ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الآيتين وأخذ مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من قوله لا إن أشركت لا يحبطن عملك وهو خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم أيها المستمع الكريم سيكون لنا بإذن الله بقية حديث في لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته